بين الله جل وعلا في هذه الآية الكريمة أنه يصطفي ان يختار رسلا من الملائكة ومن الناس فرسل الناس لإبلاغ الوحي ورسل الملائكة لذلك أيضا وقد يرسلهم لغيره وهذا الذي ذكره هنا من اصطفائه الرسل منهما جاء واضحا في غير هذا الموضع كقوله في رسل الملائكه الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكه رسلا اولي اجنحه مثنى وثلاث ورباع الايه وقوله في جبريل انه لقول رسول كريم ومن ذكره إرسال الملائكة بغير الوحي قوله تعالى وهو القاهر فوق عباده ويرسل عليكم حفظه حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا وهم لا يفرطون وكقوله في رسل بني آدم الله اعلم حيث يجعل رسالته وقوله تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض الايه وقوله ولقد بعثنا في كل امه رسولا الايه قوله هو اجتباكم اي اصطفاكم واختاركم يا أمة محمد ومعنى هذه الآية أوضحه بقوله كنتم خير أمة أخرجت للناس الآية قوله تعالى وما جعل عليكم في الدين من حرج الحرج الضيق كما أوضحناه في أول سورة الأعراف وقد بين تعالى في هذه الآية الكريمة أن هذه الحنيفية السمحه التي جاء بها سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم أنها مبنية على التخفيف والتيسير لا على الضيق والحرج وقد رفع الله فيها الاثار والأغلال التي كانت على من قبلنا وهذا المعنى الذي تضمنته هذه الآية الكريمة ذكره جل وعلا في غير هذا الموضع كقوله تعالى يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر وقوله يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا وقد ثبت في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة وابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قرأ خواتم سورة البقرة ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا قال الله قد فعلت في رواية ابن عباس وفي رواية أبي هريرة قال نعم ومن رفع الحرج في هذه الشريعة الرخصة في قصر الصلاة في السفر والإفطار في رمضان فيه وصلاة العاجز عن القيام قاعدة وإباحة المحظور الضرورة كما قال تعالى وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه إلى غير ذلك من أنواع التخفيف والتيسير وما تضمنته هذه الآية الكريمة والآيات التي ذكرنا معها من رفع الحرج والتخفيف في شريعة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم هو إحدى القواعد الخمس التي بني عليها الفقه الإسلامي وهي هذه الخمس الأولى الضرر يزال ومن أدلتها حديث لا ضرر ولا ضرار الثانية المشقة تجلب التيسير وهي التي دل عليها قوله هنا وما جعل عليكم في الدين من حرج وما ذكرنا في معناها من الآيات الثالثة لا يرفع يقين بشك ومن أدلتها حديث من أحس بشيء في دبره في الصلاة وأنه لا يقطع الصلاة حتى يسمع صوتا أو يشم ريحا لأن تلك الطهارة المحققة لم تنقض بتلك الريح المشكوك فيها الرابعة تحكيم عرف الناس المتعارف عندهم في صيغ عقودهم ومعاملاتهم ونحو ذلك واستدل لهذه بعضهم بقوله وأمر بالعرف الآية الخامسة الأمور تبع المقاصد ودليل هذه حديثه إنما الأعمال بالنيات الحديث وقد أشار في مراقي السعود في كتاب الاستدلال إلى هذه الخمس المذكورات بقوله قد أسس الفقه على رفع الضرر وان ما يشق يجلب الوطر ونفي رفع القطع بالشك وأن يحكم العرف وزاد من فطن كون الامور تبع المقاصد مع التكلف ببعض وارد قوله تعالى ملة ابيكم ابراهيم قال بعضهم هو منصوب بنزء الخافض ومال اليه ابن جرير أي ما جعل عليكم في دينكم من ضيق كملة إبراهيم وأعربه بعضهم منصوبا بمحذوف أي يلزموا ملة أبيكم إبراهيم ولا يبعد أن يكون قوله ملة أبيكم إبراهيم شاملا لما ذكر قبله من الأوامر في قوله يا ايها الذين امنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون وجاهدوا في الله حق جهاده ويوضح هذا قوله تعالى قل انني هداني ربي الى صراط مستقيم دينا قيما مله ابراهيم حنيفا والدين القيم الذي هو ملة إبراهيم شامل لما ذكر كله أيها المستمع الكريم بقيت لنا في تفسير سورة الحج حلقة واحدة نستكمل فيها بإذن الله حديثنا هذا فإلى أن نلتقي أستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته